وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا مع قصة الحج ومن المعاني الكبيرة التي اشتملت عليها قصة الحج كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي رواه البخاري في صحيحه وابتدأنا به الكلام من المعاني الكبيرة انه من رحم البلاء يخرج العز ولكن اكثر الناس لا يعلمون قد يكلف الله عز وجل العبد اما على سبيل الامر فيجب عليه الامتثال واما على سبيل التقدير المحض فيجب عليه الصبر فيمتثل للمأمور ويصبر على المقدور فإذا فعل العبد ذلك اتاه النصر والتمكين والعز وهذه قضية تحتاج الى اضاح وبيان لذلك ساجعل كلامي يدور على اربعة محاور المحور الاول البلاء شريعة عامة والمحور الثاني الحكمة من البلاء والمحور الثالث صفة البلاء والمحور الرابع أصناف الناس أمام البلاء لأن بعض الذين يفرون من حظيرة الإيمان يزعمون أن المؤمنين مبتلون وهو لا يريد أن يبتلى أقول له أينما يممت وجهك فإن البلاء على الرفض لا ينفك مؤمن ولا كافر عن بلاء هكذا قضى الله عز وجل قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال تعالى انا خلقنا الانسان من مطفة امشاج نبتليه وقال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى لقد خلقنا الانسان في كبت لكن الفرق بين البلاء وانت في حضيرة الايمان وبين البلاء وانت تجري في الدنيا كالفرق بين القدم والفر شرف الغاية شرف الابتلاء هو الذي يميز الناس في الدنيا والآخرة، فلا يظنن الفار أنه نجا، لكن كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، لا يحس بضربة الإبرة مبلد. بيبتلأ الانسان في الدنيا من مناحي شتى. ويصبر فيها على حز الغلاثم. ولا يستيقظ مع كثرة الابتلاءات التي تنصب عليه. بسبب فوات الحياة عن نفسه. فالبلاء شريعة عام. يعني مثلا احنا في شهر الشتاء احنا في فصل الشتاء لو نظرت مثلا الى امريكا واوروبا ماذا فعلت فيهم الاعاصير وماذا تفعل اذا حل فصل الشتاء فالخسائر بالمليارات عواصف ورياح تقتلع الأشجار تتطاير البيوت وهناك في مناطق البيوت كلها من خشب وليست من شجارة بسبب الزلازل أرض كلها زلازل ما يستطيع أن يبني بناء من شجارة وخرسان يبني من خشب خسائر بالمليارات كما قلت نجوا من البلاء ما ينجو احد من البلاء لكن يبقى شرف الغاية هذا البلاء الذي انصب على الناس الناس جميعا وليس على اهل الايمان حكمته وغايته التمشيص والتمييز ينزل البلاء على العبد ماذا يفعل ماذا يقول قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين كل فعل لله عز وجل له حكمة بليرة صفة الحكيم ترتبط ارتباطاً وثيقا بصفة العليم والعجيب وترتبط بصفات اخرى كالحميد كالخبيب لكن اكثر صفتين اكثر صفتين ترتبطان بصفة الحكيم صفة العليم 35 مرة? صفة العزيز 46 مرة. الحكمة ترتبط بالعلم. لماذا يبتل الله عز وجل الرسل? والله عز وجل يقول ولو شاء الله لانتصر منهم. انتصر من الكافرين. لو شاء الله لمكن للرسل بكن وانتهت القضية لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا من مكة الى المدينة لماذا يحتاج ان يختبئ في الغاب وان يدق قلب ابي بكر ويقول لغ نظر احدهم تحت قدميه لرآنا لماذا يخرج موسى مع الزمرة المؤمنة وسرعون يطالطه وهم مرعوبون انا لمدركون لماذا يذبح يحيا ابن زكريا السيد الحصور الذي سماه الله سماه يحيى ويظن بعض من لا نظر له انه اسم على غير مسمى لانه قتل. ويحيى مشفق من الحياة. فتحز رأسه وتقدم الى امرأة بغي. الذين لا يعرفون الحكمة تدور ادمغتهم. في هذا الباب. ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تحت البلاء معنا كبير. تيل الشافعي رحمه الله. يمكن للمؤمن او يبتلى? قال لا يمكن حتى يبتلى البناء سابق الاول يمحف المؤمنون يخلق من المزايلة لان البطالين اكثر الناس دعاوى عن الاستقامة ودخول الجنة. تجد المؤمنين يفرقون وهم يعملون الخير. وتجد البطالين في منتهى الاطمئنان مع انهم لا يعملون شيئا. الذين يؤطون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ما تجد اهل اليقظة عندهم خوف دائم يعمل البر ويخاف انما اهل الغفلة كأنما اعطوا فكا بالامان منتهى الامن لا يخاف من شيء مع انه لا يعمل شيئا لك ان قلبي ابيض من اللبن الحليب. انت بتصلي وتصوم وقلبك اشفت وهو لا يفعل شيئا فلو اخذ الناس بدعواهم لكان اسبق الناس الى باب الجنة هؤلاء البطالون هؤلاء البطالين تصدى ابتلاء وتميز البناء يشتد على الزمرة المؤمنة حتى يسوء ظن بعضهم. شوف انظر الى قول الله عز وجل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا اتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عروة بن الزغير كان له مراجعة مع عائشة رضي الله عنها في هذه الآية. فقال لها كذبوا هكذا بالتخفيف ام كذبوا قالت معاذ الله أن تظن الرسل بربها ذلك فكانت عائشة تذهب إلى تسبيل الحرف كذب لإن كذب كأنما كذب الوعد أن الله ينصرهم والرسل لا يظنون بربهم ذلك هكذا كانت ترى عائشة ورواية التخفيث هي رواية متواترة هي قراءات عاصم وحمزة والكساء ولذلك صرفها بعض العلماء على الظن مجرد الظن الذي يخطر على البال والمسألة فيها أقوال فقال لها عروة قد والله رأوا أن أقوامهم كذبواهم وما هو بالظن وقالت ذلك في اتباع الرسل طال عليهم البلاء استأخر النصر والانسان انسان له فترات في ايمان يرتفع فترات ايمان ينزل ففي فترات نزول الايمان الانسان يراجع نفسه الهواجس التي تطارده وتدور في قلبه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ايام الفديبين لما صد عن البيت قال يا رسول الله انتنا على الحق قال بلى قال اليس على الباطل قال بلا قال فلما نعطي الدنيا في ديننا فقال انا رسول الله وهو ناصري ده نوع من الهاجس أليس على الحق أليس على الباطل ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعملت لذلك اعمالا عمل اعمالا صالحة كثيرة ليكفر عن هذه الأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش بخيلها ورجلها وبالغ في رفع يديه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعد اللهم أنجزني ما وعدت ها هي قريش جاءت بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله هل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأسكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. تقول البلاء يستأخر النصر يحصل نوع من الضجر عند الانسان يرده بالايمان. الشيطان له لما على ابن ادم. اهل الغفلة يتركون لمة الشيطان حتى يلتقم القلب. يترضون الشيطان عنهم. كما قال تعالى ان الذين استقوا اذا مسهم طائق من الشيطان تذكروا. فاذا هم مبصرون. طائق ذلك اللي ثان اعمى. يبصر. وفي صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه. قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد اصابتنا من المشركين شدة فقلنا يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تسأل, تسأل الله النصر الا تسأل الله النصر وكان متكئا فجذف وقال قد كان يؤتى الرجل ممن كانوا قبلكم فيحفر له ويدفن ويشق باثنين ويمشط بامشاط الحديد ما دون نحمه من عصب وعظ، فما يرده ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكم من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غدمه ولكنكم تستعجلون البلاء انما نزل البلاء تمحيصا اصحاب الدعاوة اكثر من طوب الارض من الذي يثبت الارضة يأتي الشاب مثلا يقول انا مخير بين لحياتي وبين وظيفة ماذا فعله اقول له اثبت على لحيتك. والله عز وجل يقيد لك اذا خبرت. هي اللحية دي مجرد شعر على الوجه. اللحية راية. كراية المقاتلين في ساحة القتال. إذا سقطت الراية في ميدان القتال انهزم الجيش ولذلك كانوا يحرصون على ان تظل مرتفعه لان الابصار تتعلق بها سقوط الراية يعني الهزيمة. وانتم تعلمون ما الذي فعله عبد الله بن في مؤته لما حمل الراية بيمينه قطعة. حملها بيساره قطعة. حملها بعضوبيه. حتى اذا سقطت الراية تناولها بعض المسلمين ودفعها الى خالد. فكان الفتح على يديه. مظاهر الاسلام هي دي الراية. لو افترضنا جزلا ان الجيل الاول في هذه في هذا العصر يعني من ثلاثين خمسة وتلاثين سنة لما بدأ المسألة تظهر كلما ضغط عليهم حلقوا لحاف او النساء اللاتي ارتدينا النقاب لما كانت الواحدة من ثلاثين سنة تمشي في الشوارع كان كل البلكونات بتتملي ناس فضاجوا على المرأة اللي ماشي واحد يقول يا ترى ماشي بظهرها ولا ماشي بوشيه لو جاز لهن ان يتركنا هذا وحصل تفريط كل واحد يورث لاخر التفريط ما رأيت لحية ولا نقابة وده احد شعائر الاسلام ما يجيش واحد يقول لي القصور والكلام العك اللي بعض الناس بيتكلم بيه لا هذه ليست قصور هذا لب ولكنه لا يدري هل رايتم قط لبا عاش بدون قش قوله القشور يعني بيحتقل المسألة يعني. حاجات خيبة يعني. لو انت جيت على اي ثمرة اشرتها. يسر عليها الفساد كل تفضل على حالها. يسر عليها الفساد. من اللي حمل لب? قشر. ولذلك لا يحيى ابدا لب بلا قشر. يعني الانسان مثلا ما قشره جلده لما بيحترق بقى بنزدة خمسين بالمئة ولا ستين بالمئة بيموت لا يستطيع ان يعيش وقد يبتلى بمرض عضال في اي عضو من بدنه فيعمر سنين قويلة انما اذا احترق جلده مات فكان بقاء عنصره ببقاء جلده ولذلك هذه المظاهر هي التي خطط طريق الصحوة مثلا ليست مسألة شوي شعر على الوجه ما أهونها إذا كانت كذلك لكنها قيمة كبيرة فلا تجعل الدين اهون شيء عليك. لعل الله عد وعجل ان يقيض لك ما هو افضل من ذلك. كان زمان ايام سنة واحد وثمانين. كان معنا في الزنزانة شاب من المنصورة. هو وثلاثة صحاب. شاء له نقاشين ونزلوا يوم الخميس علشان يتفرجوا على فيلم اسم المشبوه ما عرفش يطلع ايه ده لكن انا حافظ اسم الفيلم لانه هو قال فلما نزلنا ميدان باب الحديد اتشبهنا انا فاكر الاسم عشان كده اتشبهنا المشبوه اربع شباب لا يعرفون شيئا قط عن دينهم بل واحد منهم اول ما بدأ يصلي حط ايد الشمال على اليمين اقل واحد في هؤلاء بعد اربعة اشهر كان حافظ ست اجزاء من القرآن لذا لما ابتلي كان خيرا له ام لا لكن ساءه ان يبتلى وان يحبس ان يكون الجماد خيرا منك قال الله عز وجل للسماوات وللارض اتي صوعا او كره قايت اتينا ضائعين لا تجعل الدين اهون شيء ولا تقلل من شيء بلس يما اذا كان فيه نص زي المثال الذي مثلت به مثلت اللحية ومثالة النقاط. والذي يعظم النص الواحد يعظم غيره. والذي يهمل النص الواحد يهمل غيره. يبقى حقيقة البلاء حكمته وعلته التنخيص. وكل انسان كما قلت لا بد ان يبتلى. وعلى قدر ما يكون في قلبه من الايمان يكون وقع البناء عليه قلة وكثرة. اشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخباب ولكنكم تستعجلون. نحن في هذا العصر نستعجل النصر. لكننا نستعجله بغير أسباب بغير أسباب قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم العهد حتى يغير ما بأنفسهم <تصفيق> ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المخالفات تملأ ديار المسلمين في شتى مناحي الحياة. بدءا من التوحيد الى اقل شيء في المعاملات. قال مخالفات? حيثما يممت وجهك. واهل الباطل لهم دولة وفولة. كيف يأتي النصر? هارضا وانا جاي باقرأ في الاهرام انا ما عارضش والله بيكتبه العناوين دي ازاي الرئيس الامريكي يتوقع دين دي اتفاق سلام يتوقع بعد المجازف وبعد بان دلوقتي من, من سنة ثمانية وارفعين كل صوي يتوقع يتمنى يرجو كما انت بعنوان والرئيس الفلسطيني يذكر الرئيس الامريكي بوعده اقامة دولة فلسطينية ما دهوش من الكلام ده الانسان مل سينتجع ودول لسه يقولك يتوقع ويذكره بوعده. ماشين في السكة الغلط. اهل العلم يصرخون بلهم خمسين سنة. التمكين ليس في هذا الطريق. ماشين بداخرهم. مش عايزين ابدا يوفيق. لن ترجع القدس مطلقا. الا على اتنة الرماح. ده كلام نهائي. لا يحتاج نقد ولا إطراء حتى بقانون السياسة. ما الذي يقعنه قومنا? كدس دي مسألة جوهرية محورية. بالنسبة اليهود. مسألة المساومة والكلام ده ساوم على اي شيء. لكن لا تتاوم على القدس وحتى نفس الرئيس الاسرائيلي بن جوريون لما قالوا له في فبراير سبعة لماذا لا تمد يدك الى العرب وهم يمدون ايديهم بالسلام مش عايز تلم المسائل ليه خلي المسألة متوتره ليه؟ خريق في كل مكان ليه؟ عايزين تعيشوا في, في سلام ليه؟ قال نحن شعب لا يحيا الا بعدو اذا لم نجد عدوا او وجدنا عدوا هي اللفظ بتاعه بيقول اذا لم نجد عدوا خلقنا عدو بس ما ما باين وهذا ليس كلامي هذا كلامه هو لان معروف ان الناس في المشاكل والمحن والكلام ده بيؤذي الواحد المجتمع الاسرائيلي المجتمع اليهودي ده مجتمع متفكك ليس لحمة واحدة يهود شرق ويهود غرب يهود غرب دول الناس الصفوه يهود شرق دول ولاد الفقه الصوري خادم بقى انما اليهود الغرب اللي هما السادة والصفة الكبار فهذا المتبع بيجلي من الداخل اول ما دين يترحلح خارس خارس خارس يتضيروا على بعض يقتلوا بعضهم بعض انت بقى يفضلوا لحمة واحدة اذا فضل كل معتقد ان فيه عدو الاثنين. يقول لك نجمع الاول نقتله وبعدين يفضل بعض فهو مش عايز يفضل ابدا ابدا اذا لم يجل عدوا اوجد عدو. قصة دي قديمة هشوف من فبراير سنة سبعة ستين. والدنيا باينة وواضحة لا القصة مش كده خاص. اذا اردت ان تنتصر على عدوك في الخارج فاسعل ما امر الله به. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما الأولى العقوبات ما الثانية المخالفات إن الله لا يغير عقوبة أنزلها على قوم حتى يغيروا مخالفة خالفوا الله فيه هذا معنى الكلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ارتغاط صفة الحكيم بالعليم ليدلنا على أن الله عز وجل يعلم ما تقول إليه الأمور أحيانا يكون المرض قوة للبدن مع تألم المرء وتأففه منه والمسألة دي تحتاج الى علم لكن علمنا محدود فلذلك نجهل كثيرا من علل القدر لان الله عز وجل حكيم وعليم. ثم انه عزيز بمعنى اذا قدر شيئا امضاه. لا يغلب. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سواء كانوا كفرة او كانوا مسلمين مفرصين. ده وصل لثقف الاجرام وده برضو في مزال في الاجرام. الذي كفر وصل الى ثقف الاجرام. وكما قال تعالى وما لهم من دونه من وال. واذا اراد الله بقومه سوءا فلا مرد له. وما لهم من دونه من وال ليس هناك ولي يدفع عن البشر ما قدره الله عز وجل لهم والنظر دائما في اقتران الصفات يفتح ابواب المعاني وانا عايز اطلب من الجلوس بعد ما يخرج من المسجد يأتي بكل الايات التي اقترن فيها صفة العليم بالحكيم والعزيز بالحكيم ليعرف الفرق بينهما عجل الايات مهم قال تعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلاف كثير أي صراخاً كل بخبص كل تعادة البشر إنما في القرآن لا أنا ارسلت طرفي في هذا المعنى فوجدت عجباً من العجب في الموضع الذي اقترن فيه العلم بالشكمة لا تكاد ترى المعنى الظاهر يحتمل العزة والموضع الذي تقترن فيه العزة بالشكمة لا تكاد ترى في المعنى الاول حاجة الى العلم مع الشكمة خذ طائفة من الآيات اللي فيها العليم الحكيم وطائفة من الآيات اللي فيها العزيز الحكيم ولا يكونن همك آخر الصورة هيتخلص بس عشان تقول ايه الحرق بعشع حسنات عملي كر رايح جاي رايح جاي لا القرآن ما نزل لهذا اه هذا له اجل صحيح لكن فاتك اضعاف اضعاف ما نلته من هذه الحسنات وهو تدبر كلام الله عز وجل بالذات في هذين الموضعين اللي هو الموضع في سورة الرعد وموضع في سورة الانفال ان الله لا يغير ما بقوم ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع علي فشوف تكفتين ارتباط صفة السميع والعليم مع سياق الاية ليه؟ هذا تحته معنى كبير. سميع عليم. ده بس نوع من إثارة الذهن. لكن ارجع واقرأ واستعن بالتفاسير اقوال اهل العلم. لا فيما من يفتش عن هذه المعاني. كتفسير الذقاع اللي هو نظم الدرر في تناسب الآيات والصور الكتاب ده فيه حشو صحيح لكن أيضا فيه معاني في معاني كبيرة اللي هو بينظر الى ارتباط الآيات ببعضها ليه ليه دي جيت وردين وارتباط الصور ببعضها ليه الصورة دي جيت وردين آخر آية في الصورة مثلا سورة البقرة مع أول آية في صورة قال عمران ايه الارتباط اللي بينهم والقرآن كالبحر العيلم لا تأت البحر إلا وتصدر منه بريج لكن تأخذ منه على قدر القرائح والفهوم والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا अंबोद परोखा के